بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حتيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتعسك على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّعِيْتُ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاهُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْرِ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 Walaihsa عليكم جناح فيما أحققتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفيع رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأُلُوَّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَهْلِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً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 وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءتكم جنود فأرسلنا عليهم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 الحناجر وتظنون بالله الغنونا هنالك لكبت لي المؤمنون وزلزلوا دلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا يَثْرِبَ مقام لَكُمْ مُقَامَةٌ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُوتَىٰنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلفتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا قل لين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 ولي ودان صيرة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائدين لإخوانهم هل مما إلينا ولا يأتون الفس إلا قليلا أشرحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحذاب الأشحة على الخير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 من المؤمنين رجال صدقوا ما يعاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وكفى الله المؤمنين القتال وتان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم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 إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالى فتعالينا أمتع كنا وأسرح كنا صراحا جميلة وإن كنتم تردن الله ورسول فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ضُرِبَتْ لَهُنَّ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنث منكن للباه ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها ربطا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليساعده يب عنك مرجس أهل البيت ويقه وتمت قهراً وذكر ما نسل في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كاللطيف الخبير.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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرَّا زَوَّجَنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَقَرَّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ مَا كَانَ عَلَى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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل آت من السجن فما لكم فما لكم معله من عدّة تعذّبونها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 إن تبجوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ندنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئلا ماته المنافقون والذين في قلوبهم مرضون المغضون في المدينة لنغرينك بهم والمغضون في المدينة لنغر بهم ثم لا نجاورك فيها إلا قليلا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 فأضلون السبيل ربنا آتهم وعفّين من العذاب ولعنهم لأنك كبير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فذرأه الله مما قالوا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان